وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد أ ن ياتنا الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم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 وأنتم س ا م د و ن ف ا س ج د و ا لله و ا ا ب د و ي